على ما سياتي من بعد وجه ذلك ان الكلام اذا كان على وتيره واحده انساب الانسان معه لكن اذا اختلف توقع ايش الذي ترى فيكون هذا الالتفات منبها لمن للقارئ والسام وهو من اساليب اللغه العربيه والقران نزل باللغه العربيه وارسلنا السماء عليهم مدرارا المراد بالسماء هنا المطر وعبر عنه بالسماء لانه ينزل من السماء ومدرارا حال من السماء اي حال كونه مدرارا يجر عليهم كلما احتاجت أرضهم الى الماء نزل الماء وجعلنا الانهار تجري من تحتهم الانهار يحتمل انها انهار الثلوج التي تتسرب من من قمم الجبال ويحتمل انها الاوديه التي تكون من من المطر وسواء هذا او هذا لا شك ان الارض ستكون خصبه وستاكل منها انعامهم وانفسهم نعم فاهلكناهم بذنوبهم اهلكناهم اتلفناهم بذنوبهم الباء هنا للسببيه اي بسبب ذنوبهم والذنوب بمعنى المعاصي وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاع منهم من عصوا ومنهم من أطاع ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أُلمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابق وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل ومن فوائده الاستذال بالأعلى على الأدنى وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدرارا. وجعل النهاتة من ذاتهم ومع ذلك أهلكهم فمن دونهم من باب أول ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرتهم حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل يقوله مكنناهم في الارض ومن فوائد الآية الكريمه اثبات الاسباب اثبات الاسباب لقوله اهلكناهم بذنوبهم ومن فوائده ان الذنوب من اسباب الهلاك ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني ان يموت الناس او يفقد الاموال او ما اشمل ذلك أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب نعم الثاني ولا. نعم كلاهما يعني يشمل هذا وهذا ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فجعل توليهم من أسباب الذنوب ومن فوائد هذه الايه الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه حيث يهلك اقواما وينشئ آخرين لأن الأمر أمره عز وجل والملك ملكه والسلطان سلطانه فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وانشاء ثم قال تعالى مبين عتوى هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لو هنا شرطيه لدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط اين فعل الشرط نزلنا وجواب الشرط لقال الذين كفروا ولو نزلنا عليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس فلمسوه بايديهم يعني لم يتخيلوهم من بعد بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقوله لمسوه بأيديهم إذا قال قائل وهل هناك لمس بغير اليد فالجواب إن شئت فقل نعم لأن الإنسان يمس بقدمه ويمس لسانه ويمس بكل اجزاء جلده وإن شئت فقل ان اللمس يكون باليد لكنها ذكرت هنا من باب التوكيد كقوله تبارك وتعالى ما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناح أن الطائر لا يطير الا بجناح نعم فلما سموا بايديهم لقال الذين كفروا هذا الجواب لقال الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين هنا اظهار في موضع الإغمار يظهر في موضع الإغمار أين هو؟ لقال الذين كفر ولم يقل لقالوا إشارة إلى, نعم إلى شيئين الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر يعني الحكم عليهم بالكفر الثاني أن من قال بمثل... مثل قولهم فهو كافر. ففيه فائدة فائدة متعديه وفائدة لازم، الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر والمتعديه أن من قال قولهم فهو كافر لقال لي إن هذا إلا سحر مبين إن هنا نافية بجني قوله إلا وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي وقد تقول للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا لكن إذا أجلت بعدها إلا فهي للنفس إن تأتي نافية كما هنا وتأتي شرقية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنه وتأتي مخففة من الثقيله كقوله إن هذان لساحران لأن أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا والتقدير ما أنتم ذهب لكنها جاء بها زائدة وهذا ليس بغريب هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعه خلافا لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي معنى متعدد هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها ولا شك أنه إذا كانت اللغه ملنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس إلا سحر مبين السحر كل شيء خفي يسمى سحر. مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل والغالب أن آخر الليل يكون خفياً. الناس لا خرجوا من بيوتهم، فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث. لكنه في في هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية. تستر من الساحل بواسطة الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى في سوره البقرة واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين في هاروت وماروت هذان نسماني الملكي وما يعلماني من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر ولذلك دائما اصلي كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن حتى انه يتكلم جني ويقول اني انا لا استطيع ان اخرج لاني مسؤول لكن اذا اراد الله عز وجل عثر على السحر واُسلف ثم برئ المريض، وقوله مبين بمعنى بين ظاهر وذلك لأن بان وأبان يأتيان بمعنى واحد تقول بان الصبح وأبان الصبح أبان رباعي وبان ثلاثين بان يقال بين وأبان يقال مبين على أن أبان تأتي متعدية لا بمعنى بان مثل أن تقول ابان الحق ابان الامر اللي بمعنى اظهره نرجع الى هذه الايه في هذه الآية بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجه ذلك ان الله ذكر انه لو نزل عليهم كتاب في ولا مسوه في ايديهم قالوا هذا سحر مو صحيح وجه هذا الاستنتاج مع أنه قد لا يكون من اللائق أن يقول استنتاج وجه ذكر الله ذلك عنهم لأنه أتاهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر ومع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت فيهم الحال إلى هذا كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر مبين ومن فائد هذه العزة الاشاره الى ان الكتاب اذا كان في القرطاس فهو ابي واظهر والا يمكن يكتب على غير القرطاس في, في اللوح من خشب في اللوح من عظام في اللوح من احجار في, في اللوح من جريد النخل كما كان في, في اول الامر لكن القرطاس اثبت والين واسهل ومن فوائد هذه الامه الكريمة ان هؤلاء لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه في ويلمسونه ثم ينكرون ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو, ولو جاءتهم كل آية وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قول لا يؤمنون وقال عز وجل ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم وهنا انتبه تقف على فتولى عنهم ولا تصل لانك لو وصلت فسد المعنى صار المعنى فتولى عنهم متى يوم يدعو الداعي الى شيء النكر هذه واحده وفي الايه التي بعدها فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون قف ما تصل. لانك لو, لو وصلت وقالوا مجنون والزجر صار قوله والزجر من من قولهم و و و وليس كذلك لكن والزجر معطوف على قابل اي قالوا مجنون وازدجروا ومثل هذه الاشياء في الواقع يا يجب الانسان ينتبه لها لان القران الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن او نقول نحن نحاول ان يكون الكلام على أنسقه واحد لكن في القرآن سبحان الله وهو من إعجازة أنك ترى أحيانا كلمه ليس بينها وبين أخرى صلة من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس تجل يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقع ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن بنصر السعدي رحمه الله كان يقوم بنا في رمضان ترى ويهر قيام ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا وكنا بالأول نقرأها نقرأ مرسلا ولا نلتفت للمعنى حتى إن قوله تعالى فوينل المصلين الذين هم عن صلاتهم المساهم هل تقف على فوين المصلين تقف سبب لان الله جعلها موقفا فاذا قلت سبحان الله إذا قلت فول المصلين كيف نعم قال الشاعر الملحد ما قال ربك ويل للاثل سكر بل قال ربك ويل للمصلين نقول نعم قاله ولكن ملحد ما قرأ افراي الا لاث الثاني الوقف على فول المصلين فيه فائده قد لا تظهر لبعض الناس لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل المصنين وقف تجد إيش يشوش كيف هو المصنين ثم تأتيه الذين هم أصراتهم سهون فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابس وهذا هو السر في, في أن الأولى اتباع الآيعة إذا أمكن تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينطق الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة لقوله لقال الذين كفروا وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم يعني في آيات متعددة مثل قول الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش عدو للكافرين ما قال عدو الله مع أن الآية فنادم الكافرين فيها مناسبة الثالثة وهي مراعاة فواصل الآيات. فانظر كيف كان فيها في هذا الظاهر في مضي الأضمار. ومن فائد هذه الآية الكريمة مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرف الحق إلى باطل. الحق أنه قرآن من عند الله، وهم يصرفونه إلى إلى السحر. يصرفونه إلى السحر. هذا السحر الذي يقول قالوا حلوه في بلاغه القران وفصاحه القران وبيان القران او في كونه اتى بكتاب نزل من السماء فموه على ابصاره الظاهر الامر انه يشمل الامرين يقول هذا مو حقيقه يا محمد سحرهم او يقولون انه لبيانه وفصاحته سحرهم وايا كان ف الجاحظ والعياذ بالله يتشبث في كل شيء نعم نعم ايه طب وقال سمعنا واطعنا ها يختلف لو كنت سمعنا واطعنا افرانك صار سلس السامع نفيئا افرندا وليس كذلك نعم في التي جدا هل يرأي هذه الوقوف إيش؟ في إطراء التسنيع بسرعة أو ضراءة الحزب بسرعة بل غير تأمل وتذبع هل يعني؟ نعم نعم ينبغي أن يراعي هذا ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجا أول في رسم المصحف بجدت تكون في بعض المهار على رأس الآية لا على آخر الآية لأنه موضع يعني وقت ما لا هذا هذا من من المساخ نعم ما هم موضوع نعم إيش الدكتور قاس أخبرك مكان اي مكان نعم الله هذا يسمى عند اهل العلم نقض السحل بالسحل يسمى نقض السهل بالسهل ونقض السهل بالسهل ذكر الشيخ جسام محمد عبد الوهض رحمه الله في كتاب التعليم أنه عن سعيد بن سي... نقل عن سعيد بن سيّل أنه لا باس به وقال إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهي عنه ولا ولعله اخذهم من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ومن قوله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله لكن هذا لا ينبغي من يفتى الناس فتوى عامه هكذا لانه يخشى اولا من دجل السحر وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم فيقول أحد الاخر اسحر فلانا وانا انقل نعم وياكلهما الناس بالضبط ثالثا انه لا ينقل السحر السحره الا بتعلم السحر ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المساله العظيمه ويقولون على يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر وقالوا عليه ملك ولو ملكا لقضي الامر ما لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ بأسر من قبلك فحق بالذين سخروا منهم, فحاق بالذين سخروا منهم به قال الله تبارك وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين من فوائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان لانه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب كتاب في قرطاس ومنها تاكيد المعلوم بالمحسوس وان شئت فقل المعقول بالمحسوس لقوله في قرطاس وقوله لمسوه لان هذا تاكيد بشيء محسوس ينظر انه في قرطاس ويلمس باليد ومن فائد هذه الايه ان هؤلاء كفار لقوله لقال الذين كفروا ان هذا الا سقف مبين وكان مقتضى السياق ان يقول لقالوا لكنه اظهر في موضع الاظمار والاظهار في موضع الاظمار له فوائد منها الحكم على مرجع الضمير بما يقصده الوصف الظاهر الحكم على مرجع الضمير بما يقصده الوصف الظاهر ايش الوصف الظاهر معنا الذين كفر مرجع مرجع الضمير لو كان ضميرا ولائك المكذبون الفائده الثانيه القياس بمعنى ان كل من قال قولهم فهو كافر لانه لو قال لقالوا ما استفدنا ان ان من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص فاذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كلما مات له او كلما اتصف بهذا الوصف ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان للسحر تاثيرا وهل التاثير يكون بقلب الحقائق او بتخي... بالتخيل على الحواس الجواب الثاني والا فانه لا يقب الحقائق فالعصي والحبال التي القاها سحره في العون لم تنقلب حياته ولكن قيل للراين انها حيات والا فهي على حقيقتها عصي و... وحبال وبهذا نجمع بين قول من قال انه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر فيقال أما تاثيره في قلب الحقائق فهذا لا يمكن لانه لا يقدر على ذلك الا الله عز وجل واما تاثيره بالتخيل فانه يمكن لان التخيل في الواقع مرض مرض في الادراك والمرض ينتج من السحر لان السحر ايضا احيانا يسحرون الانسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشب ذلك ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا لا أنزل عليه ملك قالوا أي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا لا أنزل عليه ملك أي هل لا أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له وهذا الاقتراح اقتراح متعنت وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة ولا أعظم من أنهم لما طلبوا آية أراهم من القمر انشق شق القمر نصفين وشاهدوه وهذا تغيير في الأفلاك فهي من أكبر الآيات لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاز لو لا أنزل عليه ملك والملك واحد الملائكه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظروا. يعني لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة ثم أعطوا الآية المعينة التي تطلبوها ثم لم يؤمنوا أخذ بالعقاب بدون إمهال ولم تأخذ قريش لآية شقاق القمر لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة بل قالوا يا محمد أرنا آية فأرهم شقاق القمر هكذا قال اهل العلم أما إذا اقترح المكذبون للرسل ايه معينه ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب وقول لقضي الامر اي لا قضي شان هؤلاء وذلك بإهلاكهم ثم لا ينظرون اي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبه والعياذ بالله ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا حتى لو فرض اننا جعلناه ملكا فلا بد أن نجعلهم إيش بشراً لأنه لا يتلائم الملك مع البشر ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سوره الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول لكن ليس في الأرض إلا بشر ولا يمكن أن نرسل عليهم ملائكة لأن ذلك لا يناسب لو جعلناه ملكاً لجعلناه راجولاً وحينئذ يبقى الإشكال ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون اي خلطنا عليهم الامر كما خلطوه على انفسهم نستفيد من هذه الايه فوائد منها تعنت المكذبين للرسل وطلبهم ايات مع ان الايات كانت موجوده لكنهم متعنتون ومنها انهم يؤمنون بالملائكه اعني المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله لولا انزل عليه ملك ومنها انهم يعلمون ان الملائكه في السماء هي مقرهم ومسكنهم الدليل لولا انزل عليه ملك ومنها يعني من فوائد هذه الايه ان الملك ايه من ايات الله عز وجل اذا نزل مساعد للبشر لانهم اقروا بانه ايه تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به ويحذرهم من اقتراح الآيات في قوله وينزلن ملكا لقضي الامر ومنها ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة ومن فوائد الآية الثانية أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكي الملكيه ولجعلهم ايش رجلا لماذا من اجل التناسب تناسب الرسل والمسل اليهم ومنها حكمه الله تبارك وتعالى في ارسال الرسل من البشر من اجل الركون اليهم وقبولهم بل ان الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من اوساط الاقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامه ويدل لذلك قول قوم شعيب الله ولولا راهطك لا مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القول صار له شأن كبير وهيبة ويدل لعكس هذا قول نوط عليه السلام لو ان لي بكم قوه او هاوي الى ركن شديد يعني الى قوم يكونون عمادا لي ومن فوائد الايه الكريمه حسن المحاجه في القران الكريم وهو انه لو جاء الامر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا اي لم يكن ملكا لماذا لعدم المناسبه فان الرسول والمرسل اليه فاذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه بقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ثم قال الله عز وجل ولقد استهزء برسل من قبل اللام هنا موطئه للقسم ومؤكده له وقد للتحقيق وهذا يرد في القران كثيرا وعلى هذا فالجمله تكون مؤكده بثلاثه مؤكدات قسم المقدر والثاني اللام والثالث قد استهزع أي سخر لدنيل قوله فحاق بالذين سخروا منه سخروا به وقالوا أه... هذا رجل هذا الذي يذكر آلهاتكم ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون وقوله برسل نكره في سيقرثبات لا تدل على العموم أي لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم بل برسل واعلم أن النكره في ساق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا فإنها تكون للعموم مثل قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما أحضرت فهنا نفس نكره في ساق الإثبات لكنها للعموم إذ معنى الآية علمت كل نفس برسل من قبلك أي في الزمن فحاق بالذين تقروا منهم أي نزل به ما كانوا به يستهزئون أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو جزاء ما كانوا به يستهزئون وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه وليعلم أن الجزاء في قدر العمل من وجه اخر فالعقوبه سببها العمل الذي استحق به العامل ان يعاقب فاطلق على العقوبه نفس العمل الذي هو السبب ثانيا اذا كان الانسان يجازى عمله نفس العمل فهذا يعني ان الجزاء ان الجزاء او بقدر بقدر العمل ما كانوا به يستهزئون ثم قال قل في الارض في الايه الكريمه فوائد منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات فإذا قال قائل أليس خبر الله تعالى صدقاً سواء اقترنا بالقسم وادوات التوكيد أم لا أم لا فالجواب بلى لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك وإلا فمن المعلوم. أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس لكن القرآن بلسان عربي مبين هذه واحدة ثانيا تأكيل الله له بالقسم يدل على أهميته وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها واضح ثالثا أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدنوع الخبر ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة من مؤكدات الكثيرة لرد انكار المكذبين ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قد سبق من الأمم السابقه جزاء المكذبين للرسول في أي شيء في متعدده متعددة لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القرش العظيم كأنهم يقولون محمد لا يسعق هذا وكما في قولهم اهذا الذي يذكر آلهتكم وليستفهمنا للتحقيق يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء ليس بشيء وليس له قيمة ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك ومن فوائد هذه الآية عناية, عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ينزل عليه من القران ما يصليه به وجهه ان ذكر هذا عن استساء الامم السابقه برسلها تسليه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان كونه يعلم بان الامم السابقه كذبت رسلها يهون عليه الامر اليس كذلك وهذا واقع فان الانسان يتسلى بالمصائب اذا اصابت غيره وتهون عليه مصيبته وقد اشار الله الى هذا في قوله ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون مع انه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر لكن في القيامه لا ينفع ومن فوائد هذه الآية الكريمه تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اين تؤخذ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يعني فاحذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم المستهزئون به ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد انتبه. هل, هل يمكن أن تؤخذ من آية أو لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم في رسل من قبلك هذا تسلية الإنسان فيما مضى ولا يمنع لو كان ممكنا أن يوجد رسل آخر بعد رسول صلى الله عليه وسلم إذن ليس بيدي على هذا ومن فوائد الآية الكريمة أن السخية والاستزاء بالرسل موجب للعقاب لقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستزئون ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق؟ الجواب بالاول على كفر فكل من سخر بالرسل او استهزا بهم فهو كافر لا اشكال في هذا ولكن هل تقبل توبته الجواب نعم تقبل تقبل توبته لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ودري عقلي ان سب النبي انما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته والنبوه والعمل بالشريعه التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع وحقوق الله تقبل فيها التوبه بالاتفاق فالصحيح ان من سخر بالنبي أو استهزا به فانه اذا تاب الى الله توبه نصوحا ارتفع عنه وصف وصار مسلما وارتفى عنه قتل لكن إذا سب الرسول إذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبة ارتفع عنه قتل أو لا نعم في خلاف فمن العلماء من قاد تقبل توبته وذلك لأن سب الرسول ليس سبا شخصيا وإنما السب مصب إيش على النبوة والرسالة والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل نعم فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته واختار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا وعلل ذلك بان سب النبي عليه الصلاه والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شيء. فعلى فعلى رسالته نقول ايش تقبل التوبه واما على شخصه فلا بد ان, أن نثار لنبينا صلى الله عليه وسلم وناخذ بالثار ونقتله فيتحتم قتل ساب بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان قبلنا توبه الساب اذن ما الفائده اذا قلنا تقبل توبه ويقتل الفائده انه يقتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث اقاربه المسلمون ويبقى على حكم الاسلام بخلاف ما اذا قلنا إنها انه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم فان قال قائل اليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم توبته فجواب بلا لان الحق له فاذا عفى عنه فله الحظ هذه من جهه من جهه من اخرى ترغيبا له في التوبه ترغيبا له في التوبه رفع عنه القتل ثالثا انه اذا تاب فسيكون من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اما بعد موته فكل هذه العلم منتفيه فيجب على امته ان يقتلوا من سبه عليه الصلاه والسلام ومن فوائد الايه الكريمه ان المعاصي سبب للعقوبه لقوله ما كانوا به يستهزئون وان العقوبه بقدر العمل ولذلك عبر به عنها وهذا من عدل الله عز وجل ان العقوبه بقدر العمل اما المثوبه فالحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى ضعف كثيره قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الارض قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيروا في الارض في بمعنى على وانما اتت في بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقا كأنما يسيرون في أجواف الأرض سيروا في الأرض وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام الجواب يحتمل هذا وهذا فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخه وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحت به السنة او بأقدامكم سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا اثار المكذبين المهلكين كما في قول الله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم لاجل الاعتبار فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين انظروا باعينكم او ببصائركم يعني بابصاركم او بصائركم اذا كنا السير بالقلب فالمراد انظروا بالبصائر واذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر وينبني على ما سبق كيف كان عاقبه المكذبين كيف هذه خبر كان مقدم ويتعين ان يكون مقدما لانه اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر الكلام لانه هو المقصود بالجمله واذا كان المقصود بالجمله كان حقه ان يقدم ولهذا اذا قلت اين زيد تعين ان تكون اين خبرا مقدما ولا يجوز ان تقول زيد اين فكيف في محل نصب خبر كان مقدم وعاقبة اسمها مؤخر مؤخر باعتبار تقديم الخبر والا هو في مكانه كيف كان عاقبة المكذبين فماذا كانت كانت اسوا عاقبه العذاب بالله تمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للاخرين يعتبرون به في هذه الايه الكريمه فوائد منها الامر بالسير في الارض للاعتبار سواء كان بالبصائر او بالبصر او بالابصار لقول السير في الارض ويتفرع على هذه الايه الفائده انه ينبغي ان نقرا تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر من القرآن وصحيح السنه قيد لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوع عن الأمم السابقة ما لا يحسنه إلا الله عز وجل والعبرة بالصحيح وما اكثر أحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة ومن فوائد هذه الايه الكريمة فضل الاعتبار وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم او بمن اثابه ان كان بمن انتقم الله منهم فالانسان يحذر وان كان ممن اثابهم فالانسان يرغب وفي هذه الايه اي الاعتبارين بمن انتقم الله منهم ومن فوائد هذه الايه ان الاثار تدل على المؤثر الاثار تدل على المؤثر وهذا امر معلوم بالحس والواقع سئل أعرابي بما عرفت ربك قال الأثر يدل على المسيح يعني على السيد والبعرة تدل على البعيد فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير الجواب لا والله تدل على السميع البصير فالآثار تدل على المؤثر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عقوبة المكذب والتكذيب احد شق ما يحصل بالكفر لأن لان الكفر يحصل بامرين اما التكذيب واما الاستكبار مع ان التكذيب فرع عن الاستكبار لانه ما كذب الا انه يرى انه فوق المرسل ان قال قائل يشكل على قولكم ان السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر يشكل عليه من فضلك اقلب الشريط